واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن وَلَا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراه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 ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُودِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ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 عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا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 يُيدخِلهُ جََّاتِ تَجرمِ تحتِهَا الأأَنهَا خَالدينَ فيِيهَا أَبدَ قدَدَ أَحْسَنَ اللهَّهُ لَ رِزقَا اللههُ الذي خلَلَقَ سَ سَمواتِ وَمِنَ الأرض مِث لَ يتَنَزَّل الأمرُْ بينهن. يَتَنَ الزَّالُ الأأَمرْر بَيْنَهُ لتَعلمواأَ اللهَّه عَ كلُِّ شيءَي قَديروا وَأَ اللهَّهَا قدَد حاطَ بِكُل شيءَ عع